غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم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 وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْنُوا مِنْهَا سُبُلًا فِي جَاجًا قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ أَصَنَّوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُمْ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا